كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allah الذي جعل لكم الأرض واروا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.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 أُمِلتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِلتُ أَن أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ